بسم الله الرحمن الرحيم اَللهُ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يصرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَأَنَّهُمْ أَمْثَالُ الْجِنِّ يَخ bitte أي آلاء ربكما تكذبان كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ كَذَلِكَ أَنَا أُلْقِي رَبُّكُمَا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَهُمْ إِذًا لَّا يُسْأَلُونَ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا ف بأَ آلَاءِ رَبِّكُ ما تُكَمّب يرَفُمُجمونََ بِسمم فَيُؤخَلُ بَِّ وَاص وَأَقدَامِ فَ بِأَيعَلَ رَبِّكُمَا تُكَمّبان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 فيهِ م عن لتجران فَ بأَ رَبّكُ ماَا تُكَ لبان فيِيهمَا مِنْكُلْفَكِهَك الزَوجَان فَ بأَّعَ رَبّكُ مَا تُكَ لبان مُتَّكين ل قُوش مِنْ, من تَبَق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 فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان وَمَن يُؤْنِهُهُمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ مَتَاعِنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخن ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان